Book बुक थ्यू आठ समॅनिया समॅनिया वेळ अवका तुल सावका माफ اذا سمحت اذا سمحت किती वाजले من فضلك كم الساعه من فضلك كم الساعه كوبا دعناوات شكرا جزيلا شكرا جزيلا 1 وازلا انها الواحده انها الواحده 2 وازله انها الثانيه انها الثانيه 3 وازله انها الثالثه انها الثالثه 4 وازله انها الرابعه انها الرابعه 5 وازله انها الخامسه انها الخامسه 6 وازله انها السادسه नऊ वाजले 10 वाजले انها العاشره اقرا वाजले إنها, انها الحاديه عشر انها الحاديه عشر 12 वाजले انها الثانيه عشر انها الثانيه عشر اي كام منتهات 60 ثكندا استات الدقيقة فيها 60 ثانية الدقيقة فيها 60 ثانية ايكا تاسات 60 منيت استات الساعه فيها 60 دقيقه الساعه فيها 60 دقيقه ايكا ديوسات 24 تاس استات اليوم فيه 24 ساعه اليوم فيه 24 ساعة